ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات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 يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم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 وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء أكرهؤ ولا تعضلوهن لتذهبوا ولا تعذلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أيتين بفاحشة مبينة وَاعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدتُّمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَفَقًا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 وخلاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم.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 فَانكِحوهُن مِّن نَّسَائِهِنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ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 إلا تجتنبوا كبائر ما تنهون عنهن كفّر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا وما فضل الله به بعضكم على بعض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 ان الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل قربا وبذل قربا واليتاما والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل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 واعتذنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رأى الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَن يَكُونُ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينا فَسَأَقْرِينَ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 ألم ترَ إِلَّا الَّذينَ أُوتوا نصيباً مِنَ الْكِتَابِ يَشترُونَ الظَّلَالَةَ وَيُريدونَ أَنْ تَضِلُّ السَّبيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيَوْمٍ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيراً من الذين هادون يحرفون الكلم عم وأضيعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وضاعنا لي بألسنةهم وطعنا في الدين.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 آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجهها من قبل أن نطمس وجهها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كمال عن أصحاب السبت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 أولائك الذين لعنهم الله، وَمَن يَلْعَن اللَّهُ فَلَا تَجِد لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ سَنَقِيرًا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 ولهدينهم صراطا مستقيما وَمَن يُطع اللَّه وَالرَّسُول فَأُولَٰئكَ مَعَ الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ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 وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه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 ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهما بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَإِنْ تُكَفِّرُوا كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أو جاءوكم حصرت صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتل قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم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 كلما ردوا إلى الفتنة أركس فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم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 فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا اضرمتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فان عند الله مغانم كثيرة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 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا في مكنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهجروا فيها.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 وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَضْحَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ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 وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم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 وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمننهم ولا أمرنهم ولا أمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولا أمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله.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 جَنَّاتٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا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 ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتمن نساء الاات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 وإن امرأة خافت من بع لها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلح والصلح خير وأحضرت الأفوس الشح وإن تحسن وتتقف إن الله كان بما تعملون خبيرا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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء ان الله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين اياكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما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 يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبرك والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولائك.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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط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 وكلم الله موسى تكلما رسل مبشرين ومؤذنين لئلا يكون للناس على الله حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكما لكن الله يشهد بما أزل إلى ik <tryk> <tryk>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 لا يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا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 وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه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 لي يستكف المسيح أي يكون عبدا لله ول الملائكة المقربون وَمَن يَسْتَكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً